بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من ثقلت موازي فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أذراك ما هي نار حافية